118. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا 119. لنخرج به حبا ونباتا 110. وجنات ألفافا 111. إن يوم الفصل كان ميقاتا 112. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا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 118. حميما وغساقا 119. جزاء وفاقا 110. إنهم كانوا لا يرجعون حسابا 111. وكذبوا بآياتنا كذابا 112. وكل شيء أحصيناه كتابا 113. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 114. إن 119. ومتقين مفازا 110. حدائق وأعنابا 111. وكواعب أترابا 112. وكأسا دهاقا 113. لا يسمعون فيها لغواه ولا كذابا 114. جزاء من ربك عطا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملايكه صفا لا يتكلمون الا من ادن لهم الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملايكه صفا لا يتكلمون 119. وقال صوابا 110. ذلك اليوم الحق 111. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 112. إنا أنذرناكم عذابا قريبا 113. يوم ينظر المرء ما قدمت يدا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا